فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمَن وَفَّاهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قُل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 وَإِن كُلُّ لَمَّا لَيُوَشْوَيْنُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ قَبِيرٌ فَاشْتَقِنْ كَمَاءٍ مُرْتَوٍ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَغْرَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وجلفا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ لولا كان من القرون من قبلكم اولو بطيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اشرفوا فيه وكانوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ